<تصفيق> ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلم ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيام بلا ندم ولا بكاء ولا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 إن الغريب غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان وسط دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتلكير والحزن. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني, تعذرني دعني أسح دموع الانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين جل الاهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد اتو بطبيب كي يعالجني ولم ارض طب هذا اليوم ما ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبني من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغررها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجد في شر الكفني وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح من طرحا وصار فوق خرير الماء ينظفني. وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا لها صار زادي حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فواء سفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلو علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب أحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكنين صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدون وكشف الثوب عن وجهه لينظر عليه وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصف فسل مِنْ من فوقي وفارقني وقالوا له على التربه واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذل منني في ظلمة القبر لا امن هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فامن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني ليس الغريب غريب الشام واليمني ان الغريب غريب الاحد والكفني ان الغريب له حق لغربته على المقيمين في الاوطان والسكنين أمن علي بعفو منك يا أملي, يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من ما صرفوا وصار وزري على ظهري قالني واستبدلت زوجتي مع اللهاب بدلي, بدلي وحكمت هو على الأموال وَصَيَّرْتُ وَلَدِي عَبْدًا لِيَخْدُمُهُ وَلَدِي وَصَارَ مَالِي لَهُمْ حِلًّا بِلَا ثَمَنِ أَلَا تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَالضَّرِّ إِلَى فِعْلِهَا في الأهل والوطني وانظر إلى, من حوى. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفنين خذ القناعة من دنياك وارض لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا, يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا, يا زارع الش... نرموا قوف على الوهن يا, يا نفس كف عن العصيان وكتسي في على جميل الله يرحمني. يا نفس ويحك تومي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا عليه والله البرق فيه من والحمد لله اللهم امسنا ومصبحنا, ومصبحنا بالخير, بالخير والعفو, والعفو والإحسان, والإحسان والملالي ليس سري دواري الشام واليمن